بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين منكم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 ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى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 ذالك من الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض.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 والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين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 يَجُونُ فِى اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَة حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 ام يقولون افترى على الله كذبا فان شئ الله يختم على قَلْبِكَ ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إِنَّهُ عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 أشكور أو يبقوهن بما كسبوا ويغفو عن كثير واعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إِنَاثًا ويهب لمن يشاء الذكور أَوْ يزوجهم ذكرانا وَإِنَاثًا ويجعل من يشاء عقيما إِنَّهُ عليم قدير